بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر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 الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين لا تحبون على طعام المسكين وان تاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جمما كلا اذا دكت الارض دكا, دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر لسان وأن له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية هنوة